وللعلم وجود قوي في بيوتهم وأما الأخلاق فظن خيرا فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر وأول ما في بيت الشيخ الالباني يعني المسألة الأولى أو الفائدة الأولى أن بعض الطلب جاءه ليلا وكانت امرأته على وشك الوضع فحار بحسا عن قابلة فوقع في راسه أن زوجة الشيخ لها إيه؟ لها في هذا الشأن فطرق عليه الباب فطرق عليه الباب قبل الفجر معتزرا أنه جاءه هذا الوقت بأن امرأته على وشك الوضع فقال له الشيخ ولما لم تفعل كما فعل شيخك يعني ما عملتش كما عمل شيخك فاندهش الطالب لذلك فأخبره الشيخ لقد قمت بتوليد امراتي لقد قمت بتوليد مرة من المرات فهذه أول طريفة من بيت الشيخ الألباني أنه قام على توليد امرأة بنفسه مرة من المرات قلت فانظر إلى هذا العالم الجديد وفي هذا الشأن الخاص لتعرف أن علماءنا في كل مكان ما هم في المكاتب ولا على المنابر وانتهى إنما فين في كل في كل مكان وأما الفائدة الثانية من بيت الشيخ فالشيخ كان قد جعل في بيته انبوبا طويلا من شرفته إلى الأشجار المقابلة لها عمل أنبوب كده منحدر فكان إذا أكل شيئا وضع بقية منه فين؟ في الأنبوب فينزل إلى ماذا؟ ينحدر عبر الأنبوب إلى الطيور يعني شوف اخترع هذا الاختراع شلما يجلس في شرفته يأكل وهو يرى الطيور هناك فاخترع اختراعا انه جعل انبوبا طويلا من الشرفة إلى الشجرة وكلما أكل شيئا وضع في في الانبوب المنحدر فيذهب الطعام وتذهب بقية الطعام إلى ماذا إلى الطيور وفي كل زي كبد الرطبة أجر فابى الله الا أن ينتفع منه وينتفع به العجماوات يعني ما كان انتفاعه لبني الإيه؟ الانسان وبني آدم فابى الله الا ان يجعل نفعا لمن للعجماوات الطيور ايضا منه رحمه الله تعالى واما الثالثه فقد اخترع الشيخ عصا طويله هذه العصا يمكن تقصيرها يعني عمل عصا كده ممكن يضيقها وممكن يوسعها وجعل في آخرها كاسة يمدها إلى شجرة الطين فيضرب التين به برأس الكاس فتسقط فيه يعني الشيخ المخترع حتى يستطيع أن يأكل إيه التين وهو جالس في الشرطة الاختراع الثالث واخترع الشيخ دوارا إلى جوار مكتبه يعني عمل يعني شبه مكتبه دوارة يضع فيها الكتب المستخدمة كثيرا كالقرح والتعديل والتاريخ الكبير نحو ذلك فكلما احتق كتابه يأخذ من هذا الدوار واخترع كشافا يجعل ضوءه على يده فإذا انقطعت الكهرباء يضيء الكشافين على المكتب عشان ما ينقطعش له البحث والوقت انجب رحمه الله تعالى سلاسة عشر ولدا خمس بنات وثمانية ذكور وتزوج اربع نساء من غير جمع من غير جمع بينهن ولا طلاق يعني كانت المرأة تجلس عنده إيه؟ إلى أن يتوفاها الله عز وجل لان الشيخ عشان حياته طويله جدا عمر عمر الى تسعين سنه فيعني تزوج اربع نساء انجبت الاولى له على ما اظن ثلاثه وانجبت الثانيه له على ما اظن الاولى انجبت ثلاثه او خمسه لا اذكر تحديدا والثانيه انجبت سبعا والثالثه انجبت بنتا والرابعه ما انجبت وهي التي مات عنها الشيخ وهي ام الفضل ام الفضل وهي زوجة الشيخ الاخيره التي مات عنها الشيخ الالباني فتزوج اربع نساء من غير جمع ومن غير تطليق ايضا ومن غير تطليق وزريته طيبه جدا ولهم مصاهرة حسنة بدكاترة في الجامعه يعني الشيخ بناته متزوجات من دكاترة في الجامعة ومنهم مدرسون لعلوم شرعية كالدكتور نعسان أيضا بعض أهل العلم فهذا طرف من حياة الشيخ في بيته ونتوقف عند الفوائد سريعا الفائدة الأولى الشيخ المخترع الفائده الاولى الشيخ الايه المخترع فلا تقف الاختراعات حصرا على اوروبيين كما زعموا والمسلمون هم اصل كل علم وفن واختراع لو فتشت في كل العلوم لوجدت لو ان أصلها ماذا؟ أصلها الإسلام يعني هات علم الاكتشافات الجغرافيه وده علم مشبوه أصل المكتشفين الجغرافيين كانوا مسلمين وفي قول قوي جدا أن مكتشف أمريكا على وجه التحديد بحار اندلسي اسمه أحمد بن ماجد. لا فيزا فيزابيتشي ولا كروستوفر ولا هؤلاء بل كوك الأسترالي اللي هو أشهر بحارة ما كان يذهب، ما كان يذهب في الاكتشافات إلا أن يكون معه بحارة ماذا؟ مسلمون فكانوا أعلم منهم بالبحر وأعلم منهم باليابس وأعلم منهم بالأرض لو فتشت في علوم الطب أصلها المسلمون من أمثال جابر ابن حيان ومن أمثال أبي بكر ليه؟ أو من أمثال نعم <تصفيق> نعم نعم كما أفاد اخيكم وجد أخوكم لما زاب الى أمريكا وجد كتابات عربية موجودة على أرض أمريكا ومنها كتابات إسلامية اسماء الله عز وجل ونحن ذلك فالمسلمون سبقوا هؤلاء علوم الطب قائمة على أكتاف علماء مسلمين من امثال ابن النفيس مكتشف الضورة دموية وعلوم الفيزياء على أكتاف الحسن ابن هيسم هو صاحب نظرية الضوء الشهيرة وهكذا لو فتشت في كل علم لذلك الشيء جميل غازي كان له كلمة انا أؤمن بها قال المدنية الأوروبية لص ذكي. لص ذكي. سرق منا أصول المدنية والحضارة وصدرها إلينا مرة أخرى وكان ينبغي أن يكتب على غلافتها الخارجية هذه بضاعتكم ردت, إيه؟ ردت إليكم فهذه الحقيقة فعلا وأنت ترى نموذجا الآن وإن كان نموذجا بسيطا للشيخ المخترع في بيته وما أظن أن ذلك إلا أسرا من أسر العلم لأن العلم والعقل ماذا في طريق واحد وأما الفائدة الثانية الشيخ الإمام في حاجة أهله وقد كانت السيدة عائشة تذكر فضلا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في مهنة من في مهنة أهله حتى كان الشيخ في حاجة أهله ماذا حتى في أخص الخصوص في التوليد ولد امرأته رحمه الله تبارك وتعالى فالظن بمن كان في حاجة امرأة حتى في هذا أن يكون في حاجتها ما دون, ايه؟ ما دون ذلك وهذا من حسن عشرته أهله وليست الرجوله وليست الرجوله ما يتوهمه اقوام أن يكون سيدا مطاعا مخدوما امرا في البيت ان بعض الناس يعتقد ان هذه الرجوله أن تكون سيدا مطاعا مخدوما امرا في البيت وأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي في مهنه من في مينة حتى ذكرت شيئا من هذا أنه بلغ به الحال لأنه كان يخصفه نعم ويفلي ماذا السوب ينظر في السوب عليه الصلاة والسلام الفائدة الثالثة كسرت الزرية والولد ثلاثة عشر ولدا هذه زرية شغل الالباني وهذا خير جواب هذا خير جواب وأقوى جواب على من فرق بين الزواج والعلم على من فرق بين الزواج والعلم ومن جعل الزواج عائقا وشغلة ولا احتجاج بمثل ابن تيمية في هذا الباب أو النووي لأن بعض الناس لكن النووي لم يتزوج ابن تيمية لم يتزوج وأن الإمام أحمد تأخر زواجه امام أحمد تزوج في سن السابع والسالسين إنما هذه حالات حالات خاصة ومفاريد وسيرة أهل العلم الدائمة الغالبة هي ماذا الزواج والزرية والولد بل كان في بيت بعضهم من أهل العلم ما يقارب أربعين نفسا كما أسر عن بعض كان يأخذ من السلطان هدية السلطان فقال يلومونني على اني اخذ هدية السلطان وفي بيتي أربعون نفسا يعني هو بيحتجب بل من حق اننا أنا أخذها أنا في بيتي أربعون نفسا رحمه الله تبارك وتعالى الفائدة الرابعة كاصرة الزرية والولد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود وإياك ودعوات قصف النسل هذه لأنها دعوات مشبوهة اتحتفل الهند بالمولود المليار ويقصف المسلمون نسلهم والصين تلك القوة البشرية الهائلة قال عنها غليون ملك ألمانيا ويل للعالم من الخطر الأصل قوة الصين فيه في, في الأصل ها؟ قوة البشرية هي الأصل في الصين انك لو فتشت تجد الصين لا فيها بترول الصين ما فيها بترو يدوبك فيها شوية مناجم، لكن ما فيهاش تعتبر الصين كبعض البلاد الأخرى من الموارد الطبيعية ونحو ذلك قوة بشريه وحسبك أن تعلم أن متولي هذه الدعوة في بلادنا يعني اول من تولى هذه الدعوة في مصر رجل اسمه سلام موسى وكان له سمانية من الولد البعيد غير أنه على غير الملة وهذه شبهة أخرى يعني ليس مسلما من جهة ولو سمانية منين الإنسان الصادق الدعوة يقول وما أريد ان أخالفكم إلى ما أنهاكم إيه؟ لما أنهاكم عنه ده الإنسان الصادق في دعوته لكن الكاذب في دعوته أنه هو أول من يكذب دعوته بماذا بفعله الشخصي فسلام موسى هذا لو كان صادقا يروح ينجب هو ثمانيه من الولد ويدعو الناس الى ماذا الى تحديد النسل وقصف الناس قلت وما تأتي نفس لتاكل رزق غيرها وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الملك بكتب ماذا اربع منها ماذا رزقه بل وانا اشهد والله وما كنت أحب أن أشهد على هذا إلا لولا الديان ما رزقت ولدا إلا وجاء بعده رزخ أوسع من الرزق الذي كان مع الذي قبل. إيه والله العظيم بل أنا أذكر من نفسي تزوجت ما كنت املك الا تفسير ابن كثير وكان ثلاثه مجلدات فقط يعني مجلد الرابع كمان كان إيه؟ كان مفقودا كلما جاء ولد كلما جاء ماذا بخير فوق الخير الذي ماذا الذي قبل نعم فالنبي عليه الصلاه والسلام قالها قالها ثم يؤمر الملك بكتب ماذا اربع من هذه الاربع ماذا رزقه ولذا راينا عجائب في الناس الذين يقصفون نسلهم باسم ماذا ربهم كويس باسم الحياه ضيقه باسم كذا راينا الذي يمنع الذريه ثلاث سنين يرزقه الله عز وجل ثلاث توائم دفعه واحد وحدثني اطباء بعجائب في هذا الباب يعني من تحمل مع وجود وسيله شوفوا وسيلة فعالة وسيلة ومتابعه طبيه دقيقة حتى ذكر لي ان الولد في مره نزل وبيده الوسيله وجد الولد مطبق يده وكده طبيب صادق قال فلما الطبيب يعني يحاول يفتح يده وجد الوسيله فين كانوا بيقول لهم خدوا بتاعتكم <تصفيق> فلا لهذه الدعوات المر التي يراد بها قصف نسل المسلمين ده رئيس وزراء الهند بنفسه يستقبل المولود الايه المليار ويحتفل به احتفالا عالميا اشمعنا لا نسمع بهذه الدعوات الا في بلادنا رب العالمين قال لم نجعل الأرض كفاه طيبه ما فيش مشكله صحيح رب العالمين قال وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله يبقى ما فيش مشكلة رزقه وهذا الشيخ له سلاسة عشر ولدا مع ان لما تقرأ حياة الشيخ كاملة كيف كان فيها في يوم من الأيام من الجوع من الفقر من السفر من الترحال من الهجرة من الخروج من هنا إلى هنا حتى انتهت حياة الشيخ إلى ماذا إلى سلاسة عشر ولدا وترك لهم من المال لو عاشوا عمرا ينفقونه فإنه يكفيهم ويكفيهم عمرا فوق أعمارهم يكفي أن أقول أن مطبوعة واحدة ترك الشيخ آخر مطبوعه له هذه المطبوعة بيع حق طبعها بقرابة 120 ألف دولار أمريكي فما جاعوا يوما من الأيام وإن جاعوا يوما فلا تعتبر بهذا اليوم لأن هذه الحياة الرسول جاء صلى الله عليه وسلم فمن الناس طيب بهذا ينتهي درسنا وبقي ذكر عمار وما أحب أن يفوت ذكر عمار رضي الله عنه هذا اليوم خاصة والمسألة التي معنا تقتلك الفئة الباغيه يا عمار فإن شاء الله تعالى محل هذا بعد العشاء لنعرف من قاتل عمار على الحقيقة بإذن الله تعالى مع فائده تتصل بشخص عمار الا وهي انه كان موصوفا بطول الصمت وحب السكوت وقله الكلام وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم